وَيَا لَخُوْ أَحَوْ لِرْعَاثِ أَتْصَنْ أَبِيهَمْ بِشْخَامْ وَأَذَلُوا أَحَهِي لَمِرْعَى يَدْعَنُوا دَابُهَنْ بِشْخَامْ وَيَا مَرْجِزْ رَائِيلْ أَلْيَسَيْفْ هَلَا أَحَاقَ رَعِيمْ بِشْخَامْ لا خوف و أشلحه أليهم و يا مرلا هناني و أمر إشراء اللي أزيف هلأ أحق رعاً بشخام إذا و أشلح النخل و ذان و أمر له أنا و يا مرلا لحنَارئذْجَلَ حكَ وَذ جَلَ ح الصن وَاجني دار وَيشْحهُ معمَك حَفًْا وَيبَ شَخَم وَمررلَه إ الق حَز سلام أحاق و سلام عنا وأثبني بتغاما و شلح من ماجر حفرا و ذالش خام و يمساء هو إيش و إنه ثعى بالصلاة و يشأله هو إيش لمر ما تبقاش وعشكها الجبراء وضعي بحقلاء وشير له الجبراء لما مرمو أدفاعي ويا مرأذ آحاي آنخي ما بقاش ואמר, אלחי אינו בועה, חוקען לי, איכו איננו רוען. ויאמרו איש נוזו מזה, כי שומעתי אמרים, נלכו דוינו, ויילך יזב אחר אחו. וימסואהם בזזון ואמר ג'ברון עדל ומכה ארשם עדו מרין נדל לזון ואדל יוסף בוד הרחק ואשכנון בזזון וירועתה מרוחק يقرب عليهم ويذنكل وغذاء لها ميزاء واحد يؤذم راحيك واحد له قرب لوذان وحشيب عليه لا مقدار له ويؤمره ويشأل أخير הנה בעל החלם והלוזה בו ומרגלחו הו מורחל מיוזכי אוזה ونسليخيه باحد هبراث وامرنو حيارا أخلوظه ونرأى ميهيو حلمثو أخان إذا ونقدلنا ونرمان باحد من جبايا ونمر حيضا بشتاء خلده ونحذق مياه بسفح المي ويشمع روبان ويصي له مياذام ويمر لنكا نو نفاش وشمع روبين وشعزة بمياذان وهمر لانقدار انه نفاش ويامر عليهم روبين التشفاق وقزام هجلي خوزا الابر هزا ازربا مذبار ويعد ألتشل حباء لماعان حصي الآثام يعدام لها جيباء الأبيو ومن لنروبين لطيشة الدم لما يعده لقباد انت في مذبرة ويعد لطيشة به וזיק לאזורו יוזם מידן, לא עוד אבות אלא עוד אבו ה